ا ل ل ه ج ن و د السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عليما حكيما ل ي ن خ ل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من, تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذم والمنافقات والمشركين المنافقين و ا ل م ش ر ك ا الظنين بالله ل س و ء ع ل ي ه م النابلسي و ه ه ونعنهم للعلوم ا و ل جنود ا ل س ل ا ك م ا ه د ا م ش ر ا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه و ت ع ز ر و ه وتسبحوه وتسبحوه ب ك ر ة و أ ص ي ل ا إ ن الذين يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله يد الله فوق أ ي د ي ه م فمن ك ث ب إ ن م ا ينكث على نفسه ومن أ و ف ى بما عاهد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 بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إ ل ى اغليهم أ ب د ا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله م ل ك ا ل س م ا و ا ع ه ا ل أ ر يغفر ض ن ا ء و ي ع ذ ب ل ن ي ش ا وكان ا ء للعلوم ه ا ر ح ي ل ا س ي ق و ل ا ل م خ ل ف و ن إ ي ا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 أ ل ف ض ي ل ش د ي د ك ت و ر م ح ش د ر ا ت ق ا ت ل و ن ه م أو ي س ل م و ن فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما ليس على الاعمى حرج ولا على, الأعرج حرج ولا على المريض أ ع على ر حرج ج ولا ل ا حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا أ ل ي م ا لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل, السكيلة عليهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعلاكم الله مغانم ك ث ي ر ة ت أ خ ذ و ن ه ا فعجل لكم ه ذ ا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 س موسوعه النابلسي ت خلت ي قد م ولن تجد لسنة الله ت م د للعلوم وهو ن ك أ ي ي د ك ع ن ه الاسلاميه م ك بعد ل اسماء الله ب م ا ت ع م ل ح س ن ا هم الذين ك ف ر و ا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا ر ج ا ل م ؤ م ن و ن ونساء مؤمنات لم تعلموهم, تعلموهم أ ن تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو ت ش ر ك و الهدى ش ر ن ه دعويه ا غير و ب ه م ا ل ح م ي ا ه ل ي ن ذات م ؤ م ن ن ي و أ ن اجتماعي ن و ا وكانوا, أحق بها وكانوا ح ق بها و أ ه ل ه ا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتنخلون المسجد الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمون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 تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضانا سيماهم في وجوههم من اثر ا ل س ج و ن ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في ا ل إ ن ج ي ل كزرع اخرج شطاه